وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُضِطَّنَّ إِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ إِنَّكَ لَمْ تَكُن بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عظيما فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُأْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَالذِّينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمٌ مِّمَّا طَرِّنَ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءً تَضَعُ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا يَأْمُرُنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 قول الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمنى إلا ت لا تؤتونه نما كتب لهن وترغبون أن تنكحهن وترغبون أن تنكحهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لِيَتَمَّ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 وَلِلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل إيشئ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميع بصيرا